117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم 119. قال يا قوم إني لكم نذير مبين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 119. وإني دعوت قومي ليلا ونهارا 110. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا 111. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في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 119. وقد خلقكم أطوارا 110. ألم خَلَقَ كيف خلق الله سبع سماوات طباقا 111. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.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 لَهُمْ مَعَصَّلِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُم مَّالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كِبَارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَد أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ يُغْرِقُ فِئَةً فَأَدْخِلُونَهَا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا وَقَالَ نُوحٌ ٱلرَّبِّ لَا تَذَرْنِ ٱلْأَرْضَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ دَيَارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا۟ إِلَّا فَٰجِرًا كَفَّارًا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات ولا تذِ الظالمين إلا تذارا